إلا هو يحيي وينيت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقل يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم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 نكم عائدون يوم نبضش البقشة الكدراء إنهم تطمن ولقد فتنا قل لهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله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 كم ترثوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفطل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا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 المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرط كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 فَتَقْرَأُ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُ